السلام عليكم طلابي الحمد لله السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد ولا يزال الحديث موصولا عن الاعراب وشرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن الجر وعلامته الاصليه هي الكسره وينوب عنها الياء في الأسماء الخمسة وفي المثنى وفي جمع المذكر السالم ثم ينوب عنها الفتحة في الأسماء الممنوعة من الصرف. قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها بأحسن وسبق أن اخذنا أن الباء حرف خفض ويأتي بعده الاسم مخفوضة والله عز وجل قال باحسن فهذا اسم مخفوض بعد الباء وعلامة خفضه الفتحة باحسن لا تسألوا عن أشياء ان تبدأ لكم تسؤكوا عن حرف جر وأشياء اسم مجرور وعلامة جره كما ترى الفتحة ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون آل مضاف مفعول به وهو مضاف وفرعون مضاف إليه مجرور وعلامة جره ها الفتحة مانا قلت ايه مفعول به مضاف مفعول به منصوبه ومضاف وفرعون مضاف اليه مخفوض بالفتح وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب هذا كله مخفوض علامه خفضه الفتحه وتقول مثلا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعن أمير المؤمنين أو تقول وعن عثمان وعن حمران مولى عثمان هذا كله مخفوض علامة خفضه الفتح عن عائشة مخفوض بعد عن علامة خفضه الفتح فهذا الذي نتحدث عنه الآن وهو الأسماء الممنوعة من الصرف والصرف هو التنوين والتنوين سبق بيانه في علامات الأسماء نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء وصلا لا وقفا نطقا لا كتابه لا خطا ولكن هناك أسماء لا تنون هناك أسماء لا تصرف لا تنون وإنما ترفع بضمه. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى لا نقول وإذ قال إبراهيم بالتنوين ولكن بالضم فقط وإذا كان منصوبا نصب بالفتحة دون تنوين إن إبراهيم كان امه إن إبراهيم بالفتح لا ننون فنقول إن إبراهيما وإذا خفض هذا الاسم خفض بالفتح خفض بالفتح كما سبق معنا في الآية وما أنزل على ابراهيم ابراهيم فهذا هو الممنوع من الصرف يرفع بالضمه من غير تنوين وينصب ويجر بالفتحه من غير تنوين عكس جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسر ومع تنوين اما الممنوع من الصرف فينصب بالفتح ويجر ايضا بالفتح ولا ينون إذن الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين والتنوين كما سبق علامة خاصة بالأسماء إذا الممنوع من الصرف من الأسماء ولا يدخل هذا الأمر في الأفعال ولا في الحروف لأن التنوين خاص بالأسماء دون الأفعال دون الأفعال والحروف فلما نقول الكلمات الممنوعة من الصرف هي أسماء هي أسماء ثم نشرع الآن في بيان الأسماء الممنوعة من الصرف تحدث النحاه عن سبب منع بعض الأسماء من الصرف فذكروا أنها لما أشبهت الأفعال منعت من الصرف لأن التنوين من خصائص الأسماء وهناك بعض الأسماء بينها وبين الأفعال تشابه شبه فلذلك منعت من الصرف هذا تعليل النحاة هذا تعليلهم قد يصح وقد لا يصح ولكن الذي يهمنا في هذا الأمر أن العرب عاملت بعض الأسماء معاملة خاصة فرفعتها بالضمة على الأصل ولكن من غير تنوين، ونصبتها بالفتحة على الأصل من غير تنوين، وجرتها بالفتحة على خلاف الأصل لأن الجر بالفتحة علامه علامة لان لأن علامة الجر الأصلية هي الكسر ولما تجر بالفتحة كذلك من غير تنوين. الأسماء التي تمنع من الصرف أعلام وأوصاف وأسماء أعلام جمع علم والعلم ما سمي به إنسان أحمد إبراهيم محمد هكذا يقال له علم أو مكان نقول مصر مكة المدينة أو حيوان نقول القصواء أو مكان كما نقول الطور هذا كله يقال له إيه؟ علم يقال له علم فالعلم ما سمي به إنسان أو حيوان أو مكان وممكن زمان نقول رمضان وشوال إلى آخر هذا علم والنوع الثاني وصف ما دل على صفة في الموصوف قبله ما دل على صفة من صفات الموصوف؟ نقول طويل قصير عظيم حقير ذكي غبي طيب خبيث وهكذا هذه كلها كل واحد منها يدل على صفة من صفات الموصوف. فهناك أعلام تمنع من الصف وهي ستة أنواع وهناك أوصاف تمنع من الصرف وهي أربعة أنواع مرة يقول الممنوع من الصرف أعلام وأوصاف وأسماء أما الأعلام فستة أنواع والأوصاف أربعة أنواع والأسماء الممنوعة من الصرف نوعان فحاصل ذلك كله اثنا عشر نوع ستة في الأعلام وأربعة في الأوصاف واثنان في الأسماء نتحدث الآن عن الأعلام الممنوعة من الصرف يعني متى تقول هذا العلم ممنوع من الصرف إذا كان واحدا من هذه الست طب يعني أعلام اصلا علم ما سمي به إنسان اسم انسان اسم حيوان اسم مكان إلى آخر الأعلام الممنوعة من الصرف ستة الأول العالم المؤنث العلم المؤنث بغير ألف العلم المؤنث بغير ألف مثل فاطمة وعائشة وسعاد وزينب إلى آخره تقول عن أم المؤمنين عائشة هذا الحديث روي عن عائشة عن حفصة وهكذا نعم يعني لا يكون في آخره ألف نعم سيأتي حالة هذه الورقة سقطت من اعلى ولا خرجت من أسفل ها العلو علو مكاني وليس مكانه ما الجواب أنت جئت بها ها من اعطاك ها جاءت من الخلف خلاص إذن هي من عند من عند الرجال الأسفل مكانا ولن أتكلم في المكانة فالله أعلم بها المهم علم مؤنث مختوم بغير ألف يعني إيه علم اسم يدل على مؤنث اسم امرأة اسم أنثى ها وليس آخره الفا كما قلت فاطمة وعائشة وهكذا النوع الثاني العلم الأعجمي العلم الأعجمي يعني اسم إنسان رجل أو امرأة أو مكان وليس في لغة العرب وإنما هو في لغة الأعاجل فرعون عالم أعجمي إبراهيم وموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب إنه من سليمان إنه من حرف جر سليمانا مجرور بعد من وعلمت الجر الفتح لقد كان في يوسف وإخواته في يوسف بفتح الفاء هذا منصوب منصوب هذا مخفوض بعد في وعلمت الخفض الفتح لما لأنه علم أعجمي ممنوع من الصرف سبب منعه من الصرف علم أعجم وأسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا محمد وصالح وشعيب وهود فهؤلاء الأربعة كانوا من العرب محمد وشعيب وصالح وهود هؤلاء الاربعه كانوا من العرب ثم هناك اثنان اخران نوح ولوط وهما اعجميان ولكنهما مصرفان <تصفيق> <تصفيق> ان ارسلنا نوحا نوحا ولوطا اذ قال لقومه معطوف على ما قبله المنصوب فجاء منصوبا وهكذا نعم موسى وعيسى من الاعاش لم يكونا من العرب كانوا في بني اسرائيل وبنو اسرائيل عجم ليسوا عربا نعم ادريس ممنوع من الصرف علم اعجم واذكر في الكتاب ادريس ادريس وليس ادريسا انه كان صديقا نبيا نعم نوح ولوط سبب من سبب صرفهما انهما علمان ثلاثيان ساكن الوسط كل واحد من هذين الاسمين نوح ولوط علم ثلاثي يعني ثلاثة أحر ووسطه ساكن فجاز صرفه وكذلك العلم المؤنث ساكن الوسط الثلاثي ساكن الوسط جاز صرفه هند هند, هند تصرف ها لانه علم ثلاثي ساكن الوسط اما ان كان متحرك الوسط فلا يصرف بل يمنع من الصرف نعم كيف تميز الاسم الاعجام العربي هذا الاسم أصله في كلام العرب يعني العرب تسمي به ما هو موجود هذا الاسم العرب تسمي به أم لا تسمي به إن كانت تسمى به فإذن هو من أسمائهم لا تسمى به ليس من أسمائهم إذن هو عجمي وكما قلت لك يعني لما نقول فرعون فرعون هذا كان من العرب تعرفش إزاي كيف لا تعرف أن فرعون من العرب أو من العجم فرعون فرعوني من الفراعنه مصري ها لا صهيب فرعيل من الصهبة هذا عربي صهيب عربي فان كان الاسم من العرب يعني مثلا الاسماء الموجوده الان التي يسمى بها النصارى انفسهم جورج ومايكل الى اخره هذه الاسماء الخبيث ها خبيث وناتنة هذه ليست من اسماء العرب للعرب لا يسمون به قول ايه سامح سامح منين من الفعل سامحة وسامح اسم فعل من سامحة إذا هي هذه كلمة عربي اسمك محمد اسم فعل من حمد يبقى كلمة عربي ها اسم فعل سامح من سامحة سامح تمشي فعل أم بسكون الحاء سامحني يا رب انما لما مسبك، اقول مسبك تقول ايه اسمي سامح ها ورايته سامحا وسلمت على سامح يبقى مصروف ولا مش مصروف سامح وسامحا وسامح مصروفه شفت الدلع في بعد كده ماشي كمل ولا لا احنا لسه قلنا حاجه اصلا طيب نتحدث الآن عن إيه الأعلى لازلنا في الاعلام النوع الأول العالم المؤنث المختوم بغير ألف مثاله سعاد عائشة ها ها حمزه نعم قال كعب بن زهير بن ابي سلمة بانت سعاد فقال باليوم متبوله لم يقل بانت سعاد إنما بانت سعاد بالرافع فقط من غير تنوين خلاص النوع الثاني العلم الاعجمي العلم الاعجمي يعني الذي لم يكن في كلام العرب العرب لا تسمي أن... الثاني الع... العرب لا تسمي أنفسها أنفسهم أو أولادهم أو هكذا لا يسمون بهذه الاعلام لانها اعلام اعجمي كل اسماء الانبياء اعجمي ما عدا الاربعه التي قلتها خلاص طيب النوع الثالث هو العلم المختوم بألف ونون زائدتين علم يعني اسم انسان مختوم أي آخره ألف ونون آخره ألف ونون زائدتان يعني ليستا من أصل الكلمة. لما نقول ماشي عمران عمران أصل الكلمة إلا العين والميم والراء فالالف والنون زائدتان لذلك عمران ممنوعه من الصرف اذ قالت امراه عمرانا ها امراه عمرانا. مضاف اليه مجرور الفتح طب وواحد يقول ده كانت في بني اسرائيل وهي اعجميه هذا الاسم اصلا عربي وهم اخذوا انتقل من لغة العرب إلى لغتهم فسموا به إنما أصله عربي عمران الأصل الاسم المادة اللغوية موجودة في كلام العرب موجودة والإسم نفسه يجري على الصيغ العربية المعروفة في الأسماء إذن هو عربي عمران ها ها من موسى موسى عم لا ينطق كما نطقه أصحاب اللغة هو موسى فالعرب قالوا موسى فنحن نقول موسى ماشي مثلا الفعل هندزة هذه كلمة فارسيه أخذها العرب وحولوا الزاي المجهورة إلى سين مهموس فقالوا إيه هندسة فأخذوا منها إيه مهندس إذن هذه الكلمة في أصلاعها جميلة لكن دخلت لغة العرب من الذي أدخلها أصحاب اللغة وليس نحن نحن مش أصحاب لغة نحن أعداء الله في حقيقة الأمر نحن عملاء مع أعداء اللغة لاننا نتكلم بالعاميه ها؟ هذه الحقيقه المره ماحدش يزعل اخواني هذا حق واللي يزعل من حق اطاء ها الشاهد الشاهد من الكلام فاصحاب اللغه اخذوا الكلمه ها وادخلوها في كلامهم واجروا عليها اجروا عليها قواعدهم فقالوا هندسه واسم الفاعل مهندس مهندس اسم فاعل من الرباعي بضم الأول وكسر ما قبل الاخر وهكذا جرت عليه القواعد النوع الثالث من الاعلام الممنوعه من الصرف ما كان مختوما بألف ونون زائدتين عمران ها حسان نعم قحطان وعدنان وحسان لو لو كان من الحس فهو ممنوع وعثمان ومروان خلاص سليمان سليمان لأنه تصغير سلمان وسلمان من سلمه يقول لك واحد تمه سليمان النبي كان في بني إسرائيل وهو أعجمي انتقل إليهم من لغة العرب خلاص العرب كانت تسمي سلمان وسليمان وكلاهما ممنوع من الصرف كلاهما ممنوع من الصرف لما لانه عمل علم مختوم بألف ونون زائدتين هذه الآن ثلاثة أنواع النوع الرابع العلم الذي على وزن الفعل علم على وزن الفعل يعني لما نقول يزيد بن معاويه يزيد يزيد يفعل هذا وزن فعل فيزيد ممنوع من الصرف لما لانه على وزن الفعل يزيد كان في عالم مصر في النحو اسمه ابنه يعيش وفي قبيله عربيه قبيله يشكر وفي مكان اسمه ينبع وفي الخنساء اسمها تماضر ويثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم يا أهل يثرب مضاف إليه مجروب الفتح هذه كلها ممنوعة من الصرف ليه لأنها على وزن الفعل يعني ممكن تأتي بأفعال على وزنها يزيد تقول يعيش ها يقيم وهكذا يقيم بضم الياء وأحمد وأشرف وعمر على وزن الفعل أي فعل على وزن عمر لا عمر سيأتي بعد قليل إنما أحمد تقول إيه أنا أحمد الله على نعمه خلاص وأشرف الرجل من النافذة أشرف وأيمن هذه كلها على وزن الفعل العلم اللي على وزن افعل او يفعل هذا ممنوع من الصف طيب النوع الايه الخامس العلم المركب المسجي العلم المركب المسجي المركب المسجي كلمتان ركبتا وأصبحت كلمة واحدة كما نقول حضر موت بعلبك بنغاز ميت غامر هذه كلها مركبة تركيبا مسجية يعني هي ركبت من كلمتين ثم امتزجت فأصبحت في النحية الإعرابية ومن ناحية المعنى كلمة واحدة حضر موت تقول حضر موت حضر موت مكان في جنوب الجزيرة العربية وذهبت إلى حضر موت وشاهدت حضر موت ممنوع من الصرف يضم بفتح بضم من غير تنوين يرفع بضم من غير تنوين وينصب ويجر بفتحة من غير تنوين ميت غمره مدينه صناعي ملوث ها مثلا يعني وذابت الى 100 غمره نعم ها اصله يقال ان كان النيل يغمرها قديما فقيل لا كذلك الله اعلم خلاص الاعراض على الكلمة الثانيه لا الاولى كما يساكن العلم السادس من الاعلام الممنوعة من الصرف ما كان على وزن فعل علم على وزن فعل بضم اوله وفتح ثانيه مثل عمر وهبل وزفر وقزح وزحل وقثم وثعل إلى آخره أي علم يعني يسمى بإنسان على وزن فعل يمنع من الصرف عمر زفر هذا كله لما يكون منصبا أو مجرورا واضح هذه الآن ستة أنواع من الأعلام تمنع من الصرف ما معنى تمنع من الصرف لا تنون فقط لا تنوى وعند جرية جر بفتح واضح نعم علم معدول معدول يعني عمر اصله عامر فعودل عن وزن فاعل إلى وزن فعل هذا يقال له لأيه العدل مش العدل اللي هو القصط النصف اللي هو ضد الظل. لا العدل هنا من ايه عدل عنه إلى غيره يعني من وزن إلى وزن مبتدا يرفع بضم من غير تنويه عمر أمير المؤمنين خلاص تولى عمر الخلافة بعد أبي بكر عمر من غير تنوين إن عمر أول أمير للمؤمنين. عمر اسم إن منصوب وعلمة نصب الفتح من غير تنوين عن عمر مجر بعد عنه وعلمة الجر الكسر فالإيه فتحة ضي نعم نعم حسان يمكن ان يكون من الحسن ويمكن ان يكون من الحس فان كان من الحسن فليس ممنوعا لان النون اصليه حسان النون اصليه في الحسن حسن يحسن حسنا فتقول ايه حسان من الحسن اما ان كان من الحس فالالف والنون زائدتان يمنع فإن كان يعني تراعي معنى الحس في كلمة حسان كنت تراعي معنى الحس منعت من الصدر تراعي معنى الحس لا تمنع من الصدر المركب المسجي كله ما عدا المخطوم بويه لأن العلم لان العلم المختوم بويه يبنى على الكسر العلم المختوم بويه مبني ها على الكسر سيبويه امام النحاه سيبويه واضح نعم اخذ سؤال بغير الف نعم مثل حمزه ومعاوية وطلحة وإن لم يدل على أنثى ولكن علم آخره تاء آه الأصل هو للمؤنث ولكن سمي به الرجل واضح في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل يكون الحديث عن الأوصاف الأوصاف ها الأوصاف الممنوعة من الصرف والأسماء الممنوعة من الصرف وجد هات عشر آيات فيها أعلام ممنوعة من الصرف مع ذكر سبب المنع علم مؤنث ولا علم اعجمي ولا على وزن الفعل الى اخره